بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريق لوسمی نو لگنی يومئذ گوئن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 افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطيحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصیطر إلا من تولى وكفر فيوذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم